كثيراً قد قيلت عنك يا مدينة فضاض يا نبع الفضائل وأسم الصفات لا بشهادة بشر بل بشهادة أعلنه الأب من السماء ونطق بها ملاك الرب وسجلها الروح القدس لتظل خالدة على مر للأجيال كنيسة السيدة العذراء بالوراء تقدم الشريط الثاني للشماس ميشيل بيس وحشنا زهور